على الجنه شهداء من الملايين سلميه حريه هتفوا ابناء الدين على الجنه شهداء بالملايين سلمية حرية هتفوا قومي قومي قومي يا درع الابيه الثوري يا شباب المعظميه علي علي علي الصرخات القوي الشاب السوري والله ما بينذل قوم قوم يا شباب المعظميه علي, علي علي علي الصرخات الشاب السوري والله ما يا دم يا شلت يا بنياس الاكيه دارية والكسوة وحماو اللاذقية يا دم يا جبل يا بنياس الأبية دارية والكسوة وحماو اللاذقية قومي قومي قومي يا حلب الشهباء سدي سدي سدي يا حمص الإباء يسي يسي يسي أركان الطغاش شعار قومي قومي قومي على باب الشهداء صوتي صوتي صوتي والله جنبي هناك على الجنه هدف Şıhdar, belmalıyım, sülmeya, hürriye, hedef o abdına etti. Sülmeya, hürriye, hedef o abdına etti. Sülmeya, hürriye, ريحين شهداء بالملايين سلمية حرية هتفوا أبناء الدين قومي قومي قومي يا درع الأبي ثوري ثوري يا شباب لمعظمية علي علي علي الصرخات القوية الشعبية